قال استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وَإِن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثلون صدورهم ليستخفوا منه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 وَهُو الذي خَلَقَ السماواتِ وَالأَرضَ فيِي سَِّةِ أَامِع وَوكان عْشهُ على الم يَبَنوا وَكم أيكُمْ أَحْسَنُوا عمللَ وَل إِ قُنتَكُم م بَثولَ مِن بَعْد الْ المَوْوتِنَ يَقول الذيينَ كَفرَُوا إه إَِّا صِحر مُبين وَِن أخَرناَا عَن العذابَ إلَ أَُّة مَذُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْفِزُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمًا ثُمَّ نَزَعْنَاهُ مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ ولئن اقناه نعماء بعد ضراء مستس له يقولن السيئات عني انه لفرح فخور الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم اولئك لهم مغفرة واجر كبير فلعل تاركم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 مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا لَنُوَفِّيَنَّهُ عَمَلَهُ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ حَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَلا قدَدَأَرْسَلنا نُوحًا إ قَوْمِهِ إِ نَكُمْ نذير مُبِينأَلَّ تَعْعُدُوا إ إلا اللهَّه إِي أَخَافُ عَلَْكُمْ عَذاابَ يُْ مِنْ لم فَقَا الْ المَلَأؤُ الذيَّذن كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَ نَ غَاكَ إَّا بَشَرَد مِثْنَدَا وَمَا رَاكَذَّبَكََِّ الذيَّذينَهُم أَراادِنُ ن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 فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ نُرِقْنَحُ مِنْهَا قُلْ نَحْنُ نحمل, نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَم مَّعَنَا وَلَا قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أطلعي وغيظ الماء وَغضَ الْمَا وَقُضِيَ الأمُ وَاسَْوَتْ عَ الجُدِّ وَقينَ وَعْدَل للِقَوْمِ الظَّالمين وَنَدَلُ حُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبّ إ بِنِي مِن أَهْل وَإَِّ وَعْدَكَ الْ الحَقّوَ أَن تَأحكَمُ قَالَ يَا لُوطُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ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 مِن دُونِهِ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَتَنْظُرُنَّ إِن نِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ فَإِنتَوَّ فَقدَدْ أَ بَلَغْتُكَُّ أُْرسِلْلتُ بِهِ إلَيكُمْ وَسستَخْلِفُ ربّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَيَسَْخْنِفُ رَبّ قَوًْا غَيْرَكُمْ وَلَا تَبرونَهُشيَيْئ إِ رَبّ على كُلِّ شيءَءٍ حَفِي وَلََّا ج أَممرناَا نذّنَاهُ دَ والَّذِينَ آمَنوا معَهُ بَِرحْمَةِ بٍ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 وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب وصلاتك تامرك أن نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد قال يا قوم ارايتم اذا كنت على بينه من ربي ورزقني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 وَما قَلُ قِِّ قُم بمعدَ وَاسْتَأْفِرُ رَبكُمْ ثمُتُ بُ إلَ إِ رَبّ رحيمُ وَدُودَ قالوا يَا شعبُ مَا لَفقَوْوكَنت رَبّما تقول وَإِنَّا للَلَركَ فيين ضعيفَ وَلَوْلا رَحُكَ ل رجمناك وَمَا أنن تَعَلَنا ببعزيز قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِذْ أَعَزَّنِيَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيَ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَحِيرٌ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ نُخْزِيَهُ وَمَنْ هُوَ إني وَارْتَقِبُوا إِنِّي معكم رقيب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 وَلاقد أرسَلنا مساب آياتنا وَسقان مبين إ في العوونَ وَمائه فَاتبع أمر في العوونَ وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم النار وبئس الورد في العونَ بشيد يقد م قوَمَهُ يوْوم القيامةةِ فَأرَدَهُا رَوَ بِْسل إِدُ الموودَ هذه حنَة وَيومَ القيامة.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 وَمَا زَادُهُمْ غَيْرَتُهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَن خَافَ عَذَابَ ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَقِيلُ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ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 إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ رَأَيْتُمْ صَرْعًا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 وَقلُّ الذيذينَ لا يُؤْمنِنوا نَحْمَلوا علىى مَكَالتِكُمْ إِا عَامِون وَ تَظِرُ إِ مُ تَظِرُون وَإِلَّهِ غَيْب السماوَاتِ والالأَضِ وَإلَ يُْرجَع أَمُ كّهُ فَعبُدَهُ وَتَوَكًا عَلَيْ وَماَا رَبّكَ بِغافِنِد